الوحدة السادسة الاتصالات الدرس الأول الهاتف الجوال واحد استمع العبارات التالية وأعدها ثم اكتبها في دفترك سلك شاحن كفر الجوال ذاكرة خارجية حماية شاشة حامل جوال للسيارة باوربانك عصا سيلفي شاحن سيارة هاتف جوال سماعة جهاز الشحن شريحة مسكة الجوال رسالة قصيرة